كم أهلكنا من قبلهم من قرن فناذولا تحين مناص كم أهلكنا من قبلهم من قرن فناذولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم مذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا على آلهتكم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 ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفذعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواب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 سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 110. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض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 وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ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 أياته وليتذكر آل الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْبَاءٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي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 وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عدنا لزلفا وحسن ما اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه واذكر عبدنا ايوب إذ نادى ربا اني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوان 124. وعندنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 125. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار 126. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا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 قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك, إن ذلك لحقه تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهوان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 إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين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 إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أومنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول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 لَا تَعْلَمُ أَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حين